يظنون البلاد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يباد فحارب ما تشاء فنحن جند لهذا الدين منطبنا الزناد جيوش الكفر تحشد في حمانا على الإسلام حانا قد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا هنا قبر الطغاة وكم دفنا وكم غاز من الباغين يبادوا يظنون البلاد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا فحارب ما تشاء فنحن جند لهذا الدين منطقنا الزناد جيوش الكفر تحشد في حمانا على الإسلام حالا قد تنادوا يظنون البلاد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا ما تشاء فنحن جند فحارب ما تشاء فنحن جند